سلكت طريقي ولا لن أحد عزمت المسيرة بعزم الحديد وودع دنياي قلب عنيك توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي لأرض الأسود أراني أيا دار أهل التقال حنوا الى الملتقى وفيكم اتوقوا الى الملتقى لجنة رب غفور ودود لجنة رب غفور ودود وودعت امي ودمعي جرى على الخدر قرى قضينا الطرى فَدَجْتُ بِكَ انْقُبَيْرَ الطَّرْهَا وَقُلْتُ لِقَانَا بِدَارِ الْخُضْرَاتِ وَقُلْتُ لِقَانَا بِدَارِ الْخُدُودِ فَقَالَتْ بَنِيَّ فَأَدِّ حَمْتَا مِنَ الْأُنْسِ فِي الدار لما كبرت أتذكر زوجا جميلا أرادت أتذكر ليلا حديث الجدود أتذكر ليلا حديث الجدود فقلت يا أم كيف الهنى اخواننا في خضم العنى فتب الحياة حياة الشقاء اذا لم اكن من اباة الجنود اذا لم اكن من اباة الجنود وطيرت رحلي بركب جليل لارد العراق امار السبيل صدق قالت امي وقلب العليل فهلك دموعي تبل الخدود فهلك دموعي تبل الخدود وقال ان ساقي عشق الردى وخوض الخروج وايش الشقاء فقلت هنائي بسكن الدماء ولكنني قد ذكرت الودود ولكنني قد ذكرت الودود رماني عدوه الإله اللعين ورأى جدار قديم دفين فأدمر صاص فؤات الصخين وسالت زمور وسالت دمعي ارض الأسود وسالت دمعي ارض الاسود وحشر جسدي وزاد النداء وودعت صحبي وارض الفرا سالق الى الله وداع قد ودا. ترت شهيدا انت يا قد صرت شهيدا فيالى السعود. ألا أبلغ أمي أني شهيدا بأرض العراق فتيا شديدا. أجاب إلهي دعائي وحيد. وبلغني رب ما قد أريد.